واللَّهُ يَعلَمُ إكَ لَغَسُولهُ وَلَّهُ يَشْحَد إمُنافِقينَ لَكَادِبون وَلَّهُ يَعلَ إكَ لَصُولُوه وَلَّهُ يَشْهَدُ إ المُنكِثينَ لَكَادِبون إاتَّخَدُ أَمَ لَهُم جَُّتَ فَصَدّ عَ سَبلِ الل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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فُطِبَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ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 وَإِذاَا قِيلَ لَهُم تَعَلَ يَسْتَغْفِ لَكُمْ رَنسول اللهَّهِ لَوروسَهُم وَرأيتَهُم يَصُدّونَ وَهُم مستُْتَكذِرون وَإذاَا قِيلَ لَهُم سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن الله, لهم الله لا يهدي القوم الفاسقين ان الله لا يهدي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 وَلِلَّهِ خَزَائِن السَّمواتِ وَالْأَقْضِ وَلََِّمُنَافِقينَ لاَا يَفْقَهُون وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّنَواتِ وَالْأَقْضِ وَلَكِ المُنَافِقينَ لاَا يَفقَهُون يَقولونَ ل إجَأن إ المَدينَةِ لا يُخْرِرجَ الأعزُّ مِنْهَا الأذل يقولونَ ل إجَأن إلىى المدينَةِ لا يُخْرِرجَّ الأعزّ مِنهَا الأذل وَلِلَّهِ العِززَّةُ وَلِرَرسُولِهِ وَلِمُؤمنِنين.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 وَآافِقُ مَِّا رَرزَقُناَكُم مَا قَبلِأَت حَدَكُممَوْوت وَآرتِقُ مَِّا رَرزَقُناَاكُمْ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وَلَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ديمر لكم هذه التلاوه من At pari koy